ا ل س ه ر مشتاق ك ف ا ن ي بعدكم كافي يلم كافي هجر وفراق أ ب ط ل ب ك م باسم الحب وراجيكم تجون الحين مشتاقين مشتاقين مشتاقين يلا الحين. يلا الحين. はい。